من دون الله من لا يرجيه لهم اما يوم القيامه وهم عن هم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات يقول الذين كفروا بالحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون سحر أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو العلم بما تقيضون فيك بابه شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أستبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكبرتم وَكَانَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيكونون هذا لكم قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدف لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشران المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ووصينا الإنسان بوالده أفتالا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله وبخاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ عشر وبلغ أربعين سنه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك الذي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صانحا ترضى واصلح لي في ذريتي اني ترد اليك واني من المسلمين كَمِنْ الذين نتقبل عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا قُلْ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَعْدَ الصدق الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ وَالَّذِي قَالَ أتعداني المخرج أخرج أتعداني أن أخرج, أتعدان أخرج وفدخلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وينك آمن إن وعد الله حك فيقول ما هذا إلا حاضر الأولين أولئك الذين حط عليهم والقول فيهم من قد خلت من قبل من, من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل ذرجاتهم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 واذكر فِي الْكِتَابِ إِذَا نَرَأَوْا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ نَصْرًا لِلْأَحْزَابِ وَقَلَقَتِ الْأُمُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أخاف عليكم عَذَابَ يوم عَظِيمٍ قَالُوا أجهتنا لتغفكنا عن آلِهَتِنَا فاهتنا بِمَا تَعِدُنَا إِن كنت من الصادقين قَالَ إِنَّمَا من المعين تضاير بلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عارضا مستقبل هديتهم قالوا هذا عارض منظرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدنه كل شيء بأمر ربها نَرِثُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ مَنْ بَغَوْا إلا مساكلهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعهم أبصارا وأفئذة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئذهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحرق بهم كانوا به يستغزنون ولقد أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعنهم يرجعون فلولا نصرهم الذين تغلوا من دون الله قربانا آبها بل ضلوا عنهم وذلك يفترون وما كانوا يفسرون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حمروا وقالوا أنصتوا فلما قر يولوا إلى قومهم منذرين وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا أنصتوا فَلَمَّا قُضِيَ فلما قضي مُنذِرِينَ قَالُوا قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا مُوسَى من بعد موسى مصدقا لما بين يديه, مصدقا لما بين يديه يهديه إلى الحق الْحَقِّ طريق موسى مستقيم يا قومنا اجيب داعي الله يا قومنا الله به يا قومنا الله يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم الذنوبكم ويجركم من عذاب الالم ومن لا يجيب داعي الله ومن لا يجيب الله وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَا يَسْبِي مُعْجِدًا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَسْلَمُ مِنْ دُونِهِ أَمَّنَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ وَلَمْ يَعْجُزْ عَنْ قَوْلِهِ انْبِقُودٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُرْضُّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الْمَنَارِ هَذَا بِالْحَقِّ أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال بلوظوا علىهم بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبروا العزم من الرزم ولا تستعجر لهم ولا تستعجر لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يربتوا لم يربتوا إلا ساعة من نهار بلاغ بلاغ فهل يهنك إلا القوم الفاسقون